Azt a-tadiló,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 صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمر والسقف المرفوع والبحر النسيور إن عذاب غبك لا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 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواه ايكم انما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات النعيم ان المتقين في جنات النعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وغطاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكهين على صغر مصفوفة وزوجناهم بحور العين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا فِيهَا وَلَا تَكْثِينُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا قبل ندعوه إن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَبُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ بَارَ النجوم